وَإِذْلَ تكَ الكتاب وَحكممَةَ وَتاتَ وَإيل وَإِذْ تخْلقُ منِ الطّينك هية الطَّيرِ بإِذْني فَتَافُخُ فيهاَا فشَكونُ طَييرًا بإِذني وَتُبرئ الأكمها وَْأَبَصَ بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بني عَنْكَ إِسْرَاءَ إِلَى عَنْكَيِّثَهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 اتَّقِ <تقوا> اللَّهَ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ مَن قَدْ صَدَّقَتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ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 فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم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 السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله أكبر